قتلت نفسا بالأمن إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما Hishin